الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وما دونهما في الخلق كالحي وال والمسكر غير المائع فطاهر وسؤر الهري وما دونه في الخلق طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا وفيه فجاءت هرة فاصغى لها بالإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فدل بلفظه على نفي الكراهه عن سؤر الهره عن سؤر الهر وبتعليله نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا قاله في الشرح هذه البهائم منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر الكلاب نجس كما هو مروح وكذلك خضلاتها وكذلك السباك الزئاب والأسود والنمور التي تفتنس هذه أيضا نجسا فيكون ثقرها وبقية شرابها نجسا وكذلك غيرها من الدواب التي تأكل النجاسات وتأكل الجياس مثل الثعالب وما أشبهها تتغذى بالنجاسات عبر الجيال فيكون في سؤرها وكذلك عظى فضلاتها نجسة رخص في الحق الكط المعروف هذا يصعب التحرز عنه لذلك سؤره ليس بنجس يعني هذا الحديث حديث أبي قتادا أن امرأة ابنه صبت له ما ان لتوالية رضا فجاءت سره فأصلى إليها لها فشربت فتعجبت امرأة ولده فقال لا تعجبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من الجاس إنها من الطوافين عليكم والطوافات إلى ألا السبب صعوبة التحفظ منها فإنها تتسلق الحيطان وتدخل في البيوت ولا ترتدع طردها تدخل مع الناس وتأكلون مما ي لها هل أجل المشقة لم ينجس سؤرها بقية شرابها ثم الحكبيات ما كان بهذه الا الطوفان الفأر وما عش يصعب أيضا التحفظ منه فإذا كان اذا وقع في شراب أو في الدحن وخرجه حيا الفأر اعتبر طاهرا وسكره أو ما شرب منه يعتبر إذا طاهرا وذلك لعدم التهفظ، عدم الكدرة على التهفظ منه، وأنما ما يترك فهو إنه نجس، الفأر وكذلك الثعلب إذا مات فهو إنه نجس، يتنجس بالموت، وحتى الأشياء الطاهرة إذا مات العصفور ان كانت ميتته نجسة او ماتت الدجاجة او الحمامة او نهوها ولو كانت طائرة مأكولة لكن موتها يسبب نجاستها كما ان موت الشاط بدون تلكية يقلبها نجسة فالميتة من كل الحيوانات مأكولة او غير مأكولة يحكم بنجاستها يستثنى من ذلك ما لا نفس له سائلة كالذباب والخراش والنخل والبؤوب والذر والنمل وأشباه ذلك فإن هذا ليس لها دب يعني ليس لها نفس ان تكون طاهره حياتها وموتها لعدم تغيرها الادى أنها اذا ماتت لا يكون لها رائحه اذا ماتت الذره ما يخرج لها رائحه كرائحة العصفور اذا مات العصفور صار له رائحه كل شيء إذا مات أنتنى وإنه يعتبر نجسا عندك مثلا الأوزار الوزار هذا نجس مئسته نجسة وهو من الحيوانات السامة التي تدفع سمها في الأواني ونفها ولأجل ذلك أرد الأمر بقتله وأن من قتله في الضربة الأولى من أول جنازون هسنة إلى آخر ما ورد وكذلك ايضا الورل والسحالب فهذه إذا ماتت يكون لها رائحة فتكون ميتة نجسه يكتد أن الطيور الطيور المأكول ميتته نجسة الأصفور والحمام والدجاج ميتته نجسة وحياته طاهر إلى ذكي وأما الذي لا يؤكل فإنه نجس عندما مثلا الغراب والنسر والعقاب والصكر والرخم والإفدية وما اشبهها وكذلك التي أصغر منها أتى الهدهد والصرد هذه محرمه الأكل كما ذكروا ذلك في كتاب الأطئمة بالنسبة للرحم والنسور والإقاب والشاهين والباشر والغراب والفديا هذه تأكل الجيف فتكون نيسة وبالنسبة إلى الصرد والهدهد هذه فلما هي عن قتلها ولو أنها لا تأكل جيف إنما تتغذى بما يتغذى به والحمام ونحوها، فلما نهي عن قتلها اختسبت التحرير فتكون نجسة حتى في الحياة إذا شربت من الماء وكان قليلاً إفأ يعتبر على اختلاع كه إن جسدا إذا يغمس الغراب أو النسر المنكاره كاره هذا الماء الكلي قد تقدم لنا أن الصحيح عدم تنجس الماء إلا بالتغير والذين قالوا إنه ينجس بملاقات النجاسة استدلوا بهذا الحديث الذي سمعنا حديث الكلتين وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي في الأحوال وما يردها من السباء يتردها السباء الكذب والأسود والنمور والسعارب وما أشبهها فقال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فأخذوا منه أن ما كان دون كلتين فإنه يتنجس إذا ولغ فيه سبع إذا شرب منه ذئب أو فهد أو مثلا نمر أو أسد أو تعلم ونهو ذلك صدق عليه انه تنجس وان لم يظهر اثر ولوقه في ذلك ولكن لعل الكون الصحيح انه لا ينجس الا اذا تغير احد اوصابه طعمه او لونه او ريحا بنجاسه تحدث فيه كما تقدم ذلك وكل ميتة نجسة لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مصفوح أو لحم خنزير فإنه رجس غير ميتة الآدمي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس متفق عليه الميتة نجسة لأن الله تعالى هرمها أبكوني حرمت عليكم الميتة فقد اتفقوا على أن نجسة أي كانت الميتة ولو معتة عصفور أفنى تكتسب النجاسة أي ميتة أنواع الصافير كثيرة منها ما هو أبيض من ما هو أسود من ما هو أزرق ونحوها أفن جميع الصافير منها ما هو صغير جدا ومنها ما هو متوسط فهذه كلها إذا ماتت تنجست بالموت وأما إذا ذبهت فإنها تكون طائره حلالا وكذلك كل ما فوقها كالقطاء والحمام يعتبر طاهرة وذلك أنه في الحياة طاهر لكن إذا مات بدون تلكية اكتسب المجاسة يعني تغير بالموت الشات إذا مات تتنجست فبطريق الأولى مثلا الدجاجة والحمام والبط ومعيش ذلك من الطير المأكولة ولو كان كبيرا أكل براهمها، أكل ميتة، وإننا نجيزها، فعظامها وعصبها ولحمها نجيز، استثنى من ذلك كما تقدم ما لا تحله النجاة أطن الحياة عنك الريش والغزل والشعر. والوبر والصعوب هذا أن لا تحله الحياة أبي يكون طاهرة من ذلك أيضا ميتة الآدم إذا مات الادمي أفع إنه لا ينجز ولو مات آدمي غريك في ماء قليل أفع إن الماء لا ينجز لهذا الحديث المؤمن لا ينجس أحيان ولا, ولا ميتا خصوا بعضهم بالمؤمن ان المؤمن ان المسلم لا ينجس لكن عمم اخروا وقالوا الجميع الادمي مسلما او كافرا اذا ما فيما من انه لا يتنجس المن صغير او كبير لانه لو سقط طفل عمره سنه او سنتان في ماء قليل ومات فيه ولم يظهر فيه التغير فان الماحطه والسمك والجراد لانها لو كانت نجسه لم يحل اكلها وما لا نفس له سائله كالعقرب والخنفساء والبق والبراغيث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إيناي أحدكم فليمقله وفي لفظ فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه الإمام البخاري قال وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذري لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي رحمه الله في أحد قوليه قاله في الشرح فكذا سمكة السمك طاهر وذلك لأن السمك ليس له دم نسير كما هو ظاهر وبمجرد خروج السمكة من الماء تموت فلا حاجة إلى تدخية لا حاجة إلى أنها تزبه ويكون ميتتها حلال، لكن إذا أنت نتكلها اكلها معلوم أنها إذا تركت يومين بدون أن تكون في ذلاجة أو أنت نتضارب لا رائحه مستكره فيكره أكلها صحيا ولكن لا نقول إنها تنجست ولا انها حرمت كذلك ايضا الجراد جاء هذا الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان في الجراد والحوت وأما الدمان في الكبد وابتحال يقول إن هذا مستثن من قوله هرمت عليكم الميتة والدم الكبد كأن هذا ممتجمد وابتحال إذا كأن هذا ممتجمد ولكن تباه الجراد يصعب إذا يصعب تذكيته ويطبخ وهو حي ويأكل ولأنه ليس له دم آدة إذا أذبه ليس له دم معتاد يجمعونه مثلا في كيس الكيس الذي يأخذ مثلا عشرين صاعا أو ثلاثين صاعا وهو حي ثم ينصبون قدرا و عليه فيه ماء يعني نصف القدر أو نحوه فاذا غلى ذلك الماء انهم يلقون في ذلك الجراد الذي في ذلك الكيس وبمجرد ما يسقط في ذلك الماء الذي يغلي يموت ويكلبونه بعودا الى ان ينضج ثم بعد ذلك اذا نضج يأكلونه ولو توقف هل وطارته على الذبح الى صعوب ذلك اذا اذا مسكت الجرادة قد يخرج من فمها شيء مثل الصديق ولكن اليس ذلك دم لونه لون الصديق ولكنه طاهر فهذا هكذا الجراد والحوت كذلك ايضا لا ينجس ما لا نفس له سائله الذي اذا ذو لا يخرج له دم مثل العقرب إذا قتلت لا يخرج منها دما أما الحية نحوها فإنه يخرج منها وإن كان شيئا خاصا ولأن الحية إذا ذبهت وجيفت صار لها رائحة الأقرب أكل منها رائحة كذلك الكنفسة الصحيح انها نجسه وذلك لانها تاكل النجاس تاكل العذرة وكذلك النوع من الخنفساء الذي يقال له الجعل الذي ضرب به المثل انه يدهجه النسم بانفه يدهجه الخراب بانفه هذا ايضا ياكل النجاسه ياكل العذره ويأكل ياكل ايضا المكر و غوث الابل ونحو ذلك يجمعه و يغسله في به هو و اولاده فيكون متغذيا بنجاسه و لما انه يابس ليس فيه الرطوبة وكذلك الخموشة أكيل انها ليست نجسة وأن ميتتها ليست نجسة لأنه لا يخرج منها دمه وأما بقية الحشرات فمعلوما انه ليس لها دم الفراش والزنابير والدبر والنحل والبعوم والدباب هذه ليس لها دم النمل والذر يحصل الابتلاء به يموت من الأواني بكثرة فلو كيله إنه ينجس لشك التحفظ منه وكذلك الفراش والبعوض والبق والكمل وما اشبه ذلك والدليل حديث الذباب المشهور أمر بغمسه في الإنع قد يكون ذلك الاناء فيه شيء حار كالمرق فإذا غمس فيه مات فلو أنه نجس إلى أفسد ذلك المرق ونهوه وقد يموت إذا غمس عظا في اللبن أو في الماء فلو كان نجسا إن أفسد ذلك المرق أو اللبن أو الماء أو نحو ذلك فيكون الأمر بغمسه أمرا بإفساد ذلك الشراب أو ذلك الطعام وما أشبه لذلك أكالوا إن الزبابة والبعور والكمل والبق والانفراش وما أكبهه انه لا ينجس بالموت الأصل انه الطاهر في الحياة وبعد الممات وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيءه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم رواه مسلم وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها متفق عليه ذكر ان بهيمه الامام التي هي مباحه الاكل الطاهرة ابوالها وارواحها فلما انها حلال على من اكلها ولحمها ولبنها اصبحت فضلاتها طاهره استدل على ذلك بجواب الصلاة في مرابط الغنم وفي مراهها وكذلك أيضا استدل بحديث العرانيين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من ابوانها والبانها لما انهم اشتكوا اجتوى المدينه فاباهته للابوان ابغال الابل دليل على طهارتها انه لا باس بها انها الابوان طاهره وكذلك ايضا الارواح اروعه الابل وارواه البقر وارواه الغنم وارواه الخيل وكذلك ايضا اروعه الصيد الذي هو ماكول الضباء والأرنب والضب وما اشبه ذلك مما هو ماكول اللحم فإن فضلاته طاهره يعني غوثه وغوثه وبوناه وما اشبه ذلك كله طاهر استثنى من ذلك الصلاه في مبارك الابل ولعله ياتينا الكلام عليها في شروط الصلاه واما مبارك الغنم فقد رخص في الصلاه فيها فقال صلوا هي فإنها بركة فإذا أبيها في الصلاه من ذلك الغنم كذلك أيضا الفقر وأنها ودل ذلك على أن أرواثها طاهرة وكذلك أيضا أبوالها بخلاف الدم فإن مجلس حتى الدم الادمي وما لا يؤكل فنجس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه والغائط مثله وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي اغسل ذكرك قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط لا خلاف أن بولا الآدمي نجس ألا بد من غسله لكصة بولا الأعرابي أنه أمر بغسله وبطريق الأولى المراس غائط الآدمي وعذرته النجس بطريق الأولى فإنه أشد خبثا من البول كذلك أيضا المذي المذي الذي يخرج من الذكر عند الشهوة ونحو ذلك وهو خارج أبيض لذي يخرج عند الشهوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه وأمر بالعتنجة بتعني اغسل ذكرك وتوضع او فيه الوضوء دل على انه نجس وفي المني خلاف فاذا كان ذلك في الادمي فكذلك ايضا في بقيه الدواب المحرمه الاكل فبول الكلاب وروثه نجس وبول الحمر وروثه وبعره النجس وكذلك الذئاب الروث الذئاب وابوالها نجسه والاسود والنمور والفهود والسعالب والقطط الهرد نحوها لما كانت محرمه الاكل ولما كانت عادة تتغذى بالنجاسات كانت حضراتها نجسة أي أبوالها وأرواهها هكذا يكون بولها يجب غفلها لأنها لما كانت نجسة بالحياة كانت عليك أن حرم كانت إفرازاتها نجسة هكذا ألحق أيضا ما يسمى بالتطريش أو الافتفراظ الذي هو القيء إذا تقيأ الإنسان فإن هذا القيء نجس العادة أنه تغير في الجو. بعد بقائه في المعدة مدة ثم خرج يتغير له رائحة وله لون فيكون لونه ورائحة مما يتغير يكون نجسا فيمكن يمكن أن نستثنى الطفل إذا ارتضع رضع مثلا من اللبن ثم تغيأه بالحال وهو أبيض لم يتغير إلى صفره ولم يكن له رائحة أنه يتسامح به وأما إذا تغير الكيء من الصغير أو الكبير فانه نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه وكذا عرق الآدمي طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر ما يخرج من الإنسان الذي يخرج من احد السبيلين لا شك انه نجس البول والغائط والذي يخرج من المائده الكي اذا كان متغيرا اكتسب نجاسه والذي يخرج من الذكر الذي هو المزي يعتبر ايضا نجسا واختلف في المني الذي يخرج عند الاحتلام أو عند قوة الشهوة أو عند الجماع هذا المني الذي هو هذا الخارج الأصفر اللزج الذي يعرف بأنه يخرج عند الجماع ونحوه هذا فيه خلاف كثير من العلماء قالوا بنجاسته واستدلوا بان عائشه كانت تغسله في الحديث الذي في البخاري كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقاء الماء في ثومه هكذا في البخاري وقالوا انه خارج من مخرج البول ولابد انه يترطب برطومة البول فيكون شبيها بالبول فيكون نجسا ولأنه من الفضلات وفضلات الآدمي كلها نجسا إن جوهية كدمه وبرازه ونحو ذلك ذلك وذهب اخرون الى انه طاهر وهو المشهور عند الامام احمد وقالوا ثبتت الاحاديث في عدم غسله وان عائشه كانت تفركه والفرك لا يزيل اثره تفركه يابسا في الثوب وأحيانا تحكه برفلها او بعظم نحوي واحيانا تحته اي تحث ما تجمد منه على التوبه حتى يتساقط هكذا قالوا اي لما جاءت هذه الحديث انها كانت تحته او تحكه او تفركه وهذا لا يزيل عثره لان الثوب قد تشرب به فدل على انه ليس بنجس وانه طاهر وذهب اخرون الى انه نجس ولكن نجاسه مخففه يطهر الغسل ويطهر الفرك والحت وما اشبه ذلك واختار بعض الهكائي كما سمعنا أنه يغسل إذا كان رطبا ويهرق إذا كان يابسا مع أن الاولى غسله يابسا أو رطبا ولكن جمعا بين الهديث أنه يهرق يابسه ويغسل رطبه كان هذا من المستحسن وهو لا شك انه شيء مما يبتلى به ويكثر ذكر ان عائشه نزل بها ضيف فاعطته كساء أن يلتحف به ولما امسى احتلم وتلوث ذلك الكساء وبذلك المني إن أكساء من الصوف فلما أصبه جعل يغسله يغسله فأنكرت عليه وقالت أفسدت كساءنا إنما كان يكفي السلط أو الفرك أو نحو ذلك فدل على أن عائشة يترى أن فاركه يدفي عن رسله والقيء والدم والصديد نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها في الدم اغسليه بالماء متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد رحمه الله قال هو أسهل لكن يعفى في الصلاه عن يسير, منه عن يسير منه لم ينقض الوضوء اذا كان من حيوان طاهر في الحياه ولو من دم حائض في قول اكثر اهل العلم وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشه رضي الله عنها يكون لاحدان الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطره من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقتي التحرز منه الصحيح ان الدم نجس قليله وكثيره والدليل انه صلى الله عليه وسلم امر في الدم بثلاثة اشياء سئل عن دم الحيض يصيب التو فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه اذا رأت الدم متجمدا على التوبه بشر بدات بحبكه حتى يتساقط ما له جرم لانه يكون متجمدا يتساقط ما تجمد ثم بعد ذلك تصب عليه ماء وتقرصه بين اصابعها اي تفركه بالماء الى ان يذوب ما كان متجمدا وما كان قد تشربه الثوم بهذا القصع القصع والقرص ذلك هو برؤوس الاصابع ثم بعد ذلك تنظفه اي تغمره بالماء وتقدم أيضا ما سئل عنه أكار يكفيك الماء ولا يرضك أثره وكذا فإذا كان هذا يفيد من الحيض الذي تكثر المشكة به ويكثر الابتلاء به بالنساء وهو أيضا الدم الذي يتغذى به الإنسان في حالة فونه راحئ فالضحيم فغذاء هذا الدم ينبت عليه فيلحق به بقية الدم يعني دم الجروس ونحوها يعتبر كله نجسا فلا بد من غسله من العدلة ايضا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أهدث أهدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ينصرف وليتولى وذلك لأنه إذا انصرف خاف أن الناس يقولون فلان نهدف في صلاة حجر يخجل من الناس الذين حوله. فإذا أمسك بأنفه أوهمهم أنه رعاب أنه مرعوف فدل على ان الذي يرعوه بصلاته ينصرف يمسك بأنبه ويذهب ويغسل إلى ذلك الدم ويجدد له فدل على أنه نجس ولو كان طاهرا ما بال أن يصيب ثيابه. ولا بان ان يصيب فرش المسجد ولم يامر ايضا بالانصراف فدل على انه نجس هذا الحديث ذكره صاحب المصابيح ومكه المصابيح وصححه اي جمع واكرر ذلك الالباني وغيره وهكذا القول الصحيح أن الدم نجس ولأنه محرم وجميع المحرمات إذا كانت سائلة فإنها مجسة أقرنه الله تعالى بالميتة فلما عليكم الميتة والدر هذا الدم السائل الذي يسيل وهو المسكوح أو دمًا مسكوحاً. يعني سائلًا وأما الدم الذي يبقى في عروق الذبيحة فإنه يعفى عنه يقول بأبعضهم لولا أن هذه الآية جاءت دمًا مسكوحًا تتبع الناس العروق يشكونها ويأخذون ما بها من الدم المتجمد في الذبائح. فإما حرم الله إلا الدم المسوح السائل والآن أنه إذا ثبحت فإن جميع ما في الأوروك يتوجه إلى المذبح ويخرج يندفع دفاعه فالحاصل أن الدم كله نجس إلا أنه يعفى عما في العروق وما أشبهها وكذلك ايضا يعفى عما لا ينقض الوضوء نقطة أو نقطتين أو ما اشبه ذلك ذكرت عائشه ان احيانا المرأة ترى قطره دم في ذوبها من دم الحيض ويشك عليها وهي في الصلاه ان تنصرف وتغسله فتاخذ تلك البقعه وتملها بريقها تقصعها يعني تفرك تلك البقعه وتكتفي أن تبلها بالريد والريد كليل عادة إلى الطحر وتحطه أيضا وتحطه بظهورها هكذا وأما الصديد فهو الذي يخرج من, من الجروح من القرحة يكون صديدا او قيح فالقيح والصديد له حكم الدم الا انه اخذ أنه يكثر ولكن اذا ظهر وابتلى به التوب وظهر اثره فانه يغسل اما اذا كان شيئا يسيرا من القيح او من الصديد فانه يعفى عنه وأما بقية ما يخرج من الآدم فانه طاهر فالريق الطاهر لأنه شيء ظاهر وكذلك الدموع التي يعني إذا بكى وخرج منه دموع على ثيابه لم يؤمر بغسلها وكذلك العرق إذا عريق فإنه لا يؤمر أن يوصل الثياب التي تشربت بهذا العرق وما أشبهه فالحكم يختص بالدم ويعم ويحت... الدم الآدمي ودم غيره ويستهنى عن الشيء الخليل من الدم ويلحق بذلك الصديد والقيس ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاه فيه والا عفي عنه اليسير المتفرق في دوما واحد اذا كان مثلا ها هنا نقطه اي مقدمه وفي مقدمه اليسار نقطه وفي مؤخره نقطه وفي اعلاه نقطه جمعنا هذه النقطه واذا هي خمس نقط أصبحت كثيرا فلا يعفى عنه أما إذا كان في ثوبين ثوب فيه نقطتان وثوب فيه ثلاث نقط فهذا يعفى عنه وأما إذا كانت قليلة بثوب واحد نقطة نقطتان أو ثلاث نقطة متفلقة عفي عنه كما أنه ايضا لا ينكر إذا كان يسيرا ذكر البخاري وغيره اثارا عن بعض الصحابه انهم لا ينتقلون احدا بالدم اليسير اذا مثلا خرج من اسنانه دم يسير من اثار السواك ونحوه او انتخم وظهر بالنخامه اثر دم او مثلا هي قرحه او بثره وعصرها فخرج منها جام يسير فهذا يعفعنا وطين شارع ضنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ولأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتوضا من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرح الرطوبه التي تكون في الطريق تتسرب من البيوت هذه الأصل أنها غسالات أوامي أو غسالات زياد أو أعثار تسال أو أعثار غضوع وهذا كان متواجد مكثرة قديما ليس كل أحد من منهم يحفر بالوعة ينصب بها غسالاته ونحو ذلك فكانوا يرتلونها وتنصب مع الميازين أو مع الأتبات الأبواب فتستمكع في الطرق الناس يمرون مع هذه الطرق يصعب على كل منهم أن يتحاشى من أن يطأ في هذه المياه التي قد من هنا ومن هنا أبل أجل ذلك هكموا أبل أن نطين الشوالع ومياه الشوارع الطاهرة بناء على الأصل أما إذا غلب على الظن نجاستها فإنها تتحاشى في بعض البلاد يكون يحفرون البلوعة التي يسمونها بيارة وتكون الأرض جبلية لا تتشرب ما يصب فيها فتفيض وإذا فاضت تسربت إلى الطرق وصار الطرق مستنقا الشوارع تكون مستنقعه من أين جاءت من فيضان هذه البوالي ولا شك أنها نجسة لأنها ملكة نجاء الأبوال والبوز والنجاسات أنهوها تكون نجسة في هذه الحال يتحاشى أن أحدا يطأ فيها وإذا جاء رشاش عنه أن يغسل يغسل فاما تنجس ماء ان ناله من ثيابه او نحو ذلك وبالاخص مثلا ان باب السيارات اذا جاءت مسرعه وخاضت ذلك الماء تطاير الرشاش المتر الى ثلاثه يرش على هذا الذي امشي وعلى هذا ويتحقق انه من فيضان هذه الميارات ونهرها في هذه الحال عليه أن يغفلها وأما إذا لم يكن تكن ذلك وانما كانت مما يتسرى أو كانت من أذار المطر من يوم استنقع الماء الذي هو من اثار السيل وترطبت الأرض وكان فيها طين وخاض الناس فيه فلا يلزمهم أن يغسلوا أن يغسلوه كنا قبل أربعين خمسين سنة في الرياض إذا جاء المطر فإن الطرق تستنقع ويبقى فيها الدهب والمستنقعات عشرة أيام عشرين يوما والطرق ذلك الوقت طيقة قد يكون الطريق مترين او متر ونصف وكله متنقع واين يسير السائر الا ان يخوض في هذا ان يخوض في هذا المستنقع اما طينا اما اعمياء متكدرة ومتغيرة وقد يتلوث التوب والعباعة والهداء ونحو ذلك فيهملنا على أنه طاهر تمر بذلك عن الصهابة كما سمع وعرق وريق من طاهر طاهر لما روى الإمام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا وفيه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسه لما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاه ولا تحت قدمه ولا نجسه الفم النخاعه هي النخامه فارك الادمي وريقه ونخامته ودموعه هذه طاهرة وذلك لانها من طاهر ولا يلزمه أن يتوضع بخروجها ولا أن يغسل ما ترطب بها أدريله ما ذكر في أثر النخاعة أنه أمره إذا تنخعه بالصلاة أن يدخل أن يساله وكانت نجسة لما أمر بجعلها في المسجد أن يساله وقال النخامة في المسجد خطيئة مكفرة وعطف عدافنها وسبب ذلك أنها مستقدرة وليست نجسة ولو كانت نجسة ما كفى عدافنها ولو كانت أيضا نجسة ما أمر بأن يدخل أو يتنخع في طرف إمامته أو في طرف توبه ثم يرد بعضه على بعض لان ذلك تنجيس لهذا الثوب او تنجيس للقدم لانه كان او تحت قدمه اليسرى الحاصل ان فضلات الادمي التي ليست من السبيلين الأصل انها طاهره العرق والدموع والمخاط والنخام والريق وما اشبه ذلك ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز ولا يكره سؤر حيوان ظاهر وهو فضله وهو فضلة طعامه وشرابه أرهن أن الشر مما تعم به البلوى من الطوافين عليكم فلأجل ذلك. عفية عن سؤره يعني عن بقية شرابه إذا شرب لكصة أبي كتادة لما أصغى لهره وشربت وقال إنا من الطوافين عليكم الطوافات لكن اختلف بما إذا رأيناه يأكل نجاسة إذا رأينا الهر يأكل عذرة أبرز الأطفال نهوه يشاهد انه يأكله أو رأيناه يأكل ميتا يأكل عصفورا ميتا أو يأكل من جيفة أليس ترطبت شفتاه وترطبت أسنانه بأذن نجاسة وترطب لسانه وصار نجسا افهمه فإذا رأيناه تنجس أكل ثم جاء إلى ماء فشرب منه فنقول هذا الماء القليل على الصحيح يتنجس أما إن كان كثيرا فلا أما إذا غاب عنه غاب عنه مده فإنه يطفر يطفر فمه بريطة لأنه اعتمى بكر من الطوافين، وأذيقه تكرار ذي الطحور، الإنسان هو أثنانه. هذا بالنسبة لله وما عش وكذلك ما دون هذا ونكتفي بهذا، ونواصل في الدرس الآتي إن شاء الله.